ألم يعلل بأن الله يرى؟ كلا، لئلا مَنْ تهيلنا استعب في ناصية ناصية كاذبة خاطئة، فلما دع ناديا سندع الزبانية؟ كلا. لا تطعه واسجد واقترب